واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كفينا ولا يرحمنا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 آخرتنا التي فيها معاذنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات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 من أهليهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم وارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت أقدامنا على الصراط ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تجره مسألة السائلين أذقنا بردانا عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا بردا عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وانظر إلينا في هذه الساعة نظر المرحومين. ولا تجعلنا من المردودين المحرومين، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك نح رحمتك نرجو رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إماءك نواصينا بيدك عدل فينا قضاء ما ظن فينا حكمك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 أنا ودليلنا وإلى جناتك جنات النعيم اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الضل وأسكننا به الظلل اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتنوه حق تلاوته اللهم ولا تجعلنا ممن من استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين ويوم يقوم الأشهاد من الأمن النادنين اللهم واجعلنا ممن يقال له يوم القيامة قرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرته له له اللهم واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ورزقنا من حيث لا نحتسب اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا اللهم واجعلهم قرة عين لنا اللهم واجعلهم قرة عين لنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا مستقلما إلا ثبته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وعز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم وكلهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم واجمع صفوفهم ووحد كلمتهم اللهم وانصرهم يوم قل الناص وأعنهم يوم قل المعين اللهم واجعل الدائرة لهم اللهم قوي شوكتهم اللهم ون... اللهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤذرا اللهم وعليك بعدوك وعدوهم اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم إنا ندرأ بك في نحور عدوهم ونعوذ بك من شر اللهم واكفناهم بماشر اللهم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في <تصفيق> كل مكان اللهم وفك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان اللهم وفك أسرنا أصل المسلمين في كل مكان. اللهم وأقر أعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين. اللهم وفق لات أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى اللهم وخذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق اللهم واجعله عبدا تقيا هاديا مهديا راضيا مرضيا اللهم وفق لا تأوي المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفق رجال أمنا لكل ما تحب وترضى وجزهم عنا خيرا وعن المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم وكلهم ولا تكن عليهم اللهم وعليك بمن أراد بهم سوءا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم وارزقنا اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه ونيل شفاعته والشرب من حوضه واغفر لنا ما بصرنا في حقه اللهم وعليك بكل من استهزأ به اللهم وعليك بكل من استهزأ به وسخ وسخر من اللهم واخذه أخذا عزيزا مقدرا اللهم وأخذه أخذا عزيزا مقتدر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم رفعنا إلى أكف الضراع فاجعلنا من أهل الحوض والشفاع ولا تخزنا يوم يقوم الساعة واجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمت واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيت سبحان ربك رب العزة عما يصفون